يقولوا أبوك الثاني المعرفة عندما يحيى من يحيى التنميم الميساكول أبو سكرية سنة جد كتير قبل أن تأتي بي من جبنان لشان يتوصل أبوك يقول محمد الإخوة الإخوة المعرفة من ملايك جبنان عكم المجرد للجمع الحفاظ جميل قال حدثنا جاحح ابن يحيى أميدي ومحمد بن الروح ابن مهاج قال أخذ قلنا حدثنا قلت قال حدثنا ليلة عناك على عبد الله قال سمعتكم وصل الله صلى الله عليه وسلم تقولوا إذا أراد أحدكم أن يأتي سبق القناة اللام هاد من لام الأمر والأصغر من الأمر أن نبوي فيه من الوجوب إلا أن هذا الأمر أصروح بأحديثه جمسيات معي عشاء الله والراجح أن حكم الانتصال في يوم جمعات على اسم الهباب والسنين على طور الجماليين أمناك قال وحددنا من رمض ومدديه من قال أخبارنا من رمض عن ابن شهاد الزهري عن عبد الله بن عبد الله عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ورقائق على المنبري من جاء من قروج المعدام كم حديثا قرأنا حديث واحده حديث واحد اثنين قال حدثني محمد بن نهار عن قشير النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق نقلنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم عبد الله بن يعبد الله العمري عن ابن عمر عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال لو حدثني أرمالة الرياح قال أطبار نبنوان عبد الله يبنوان قال أطبار نيونس بن يزيد أين عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله عن أبيه قال سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول بمثله فكام علينا انترانا اماما حديثاً واحداً ليلة من الصحابين عن الصحابين واحداً كل هذا إن المعنى متقارب المعنى واحد الله إنت واحداً قال لو حدثني العربلة من يحد قال أخبرني ابن مهد والله يتواني أبو محمد قال أخبرني يونس ابن الشهاب قال أعدثني سالب ابن عبد الله عن أبي، عن أبن عمر، عن عمر بن الخطار بينما هو يخطب الناس يوم جمعة وهو في خلافة في عهد رضي الله عنه خليفة الناس ويعظهم وينهاهم ويعمرهم, ويعمرهم ويوجههم ويسيدهم بينما هو يعني يكلمهم فيما يطلبهم من الله سبحانه وتعالى بينما يخطب الناس يوم جمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهما اتدخل هذا هو عثمان رضي الله عنه هم رأيت خليف الذي قتل شهيده وقتل ضربا عدوانه قال فناداهما اية ساعة هاته فقال اني شغيت لي اوفا فلم انقل حتى ساعة النداء فلم اجد على فضل نفسه على ان بس شيء هذا بعد ركنات الوضوء طاعم والوضوء ايضا وقد علمت يعني انت اتاخرت وكمان الوضوء استكثات من وضوء التسلسل تكون وضوءه ايضا وقد علمت ان رسول الله الله الله عليه السلام كان يا مره بالحسن هل حكم الوقت في نفسي من كلام عوض جواب لا فاهم انت معنى اني كلمه الناس توصل مين برضى من الناس لو عايز اقول ما تضحش راجل ها تعمل له ضيمه مفيش كلام ده دول افضل خلق بعد الاجيال المخسرين فكاشف جزاء الله بيعلمنا ان الناس ماشي اتعلموا رايقه هيستفيد ها مكان ممكن ياخده كده بس الكلام ما يهتمش التاخير الكلام ما يهتمش احتملش... الاول وما يهتمش التاخير اللي هو دخل شمو الدخل متصل شمو قال ما اختصرش فامور متعدد قال انا دعوا اي ساعة هذه لو دانا محمد بن النبي لو ممكن في بعض الصالحين قال فنا داعه أية ساعة هذه فقال إني شغل كل يوم فلم أنظر إلى حتى سمعت النداء فلم أزل على أن توطأ قال عم الله الوضوء أيضا قد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أورو المسلمين الحديث هذا نفسه تنازعه فريقا فريق يقول بوجوب الاغتساب وفريق يقول باستحباب الاغتساب الذين قالوا الاستحباب قالوا سكت عمر على عثمان وصور الصلاة صحيح معناه ولم يؤثمه معناه الفريق الثاني الذي قال بالوجوب قال عمر عنف عثمان ولامه وعتبره فيها لكن الحقيقة قوله الجماهير أكبر معناه فقالا حددنا إسحاق ابن الله من هو؟ الحضليم أبو محمد الحضلي قرهوين هو لما قلت إسحاق ابن الله وبعد مكاء أخبرنا فعلم أنه ابن الله لأن إسحاق ملازمة له أخبرنا ليس يقول أخبرنا أخبرنا أخبرنا معنا أفضل. قال ما يقولش حد ده واصحاب ملزمه الله قال احمد بن الوليد بن عن الاوزاعي هل الاوزاعي ابو عمرو عبد عمر. الرحمن بن عمرو الاوزاعي قاضي بيروت ومفتي امام اهل الشام متى محمود في الحمام بسبب ان زوجته غرقت عليه من الخارج للمسجد المقصود حمام المخاط وفعلا لو زاد ب 50 انسان متريق حسنا الله يبارك عليه علي وبعدين الاوزاعي هذا كانت رسائله ها الى الملوك كان البلسم بالجروح نعم ده بالصحه دلوقتي بس الطريقه ولا الشتم ولا الهضارات كلام مكتوب انا ملاحظ جدا جدا شو بقى تقدروا منه يعني رجل العامه والخاصه يصلح ان يكون اميرا الاوزاع وسائل الى الان نصائحه الى الملوك والحكام والسلاطين في غايه من الرونه والرفق ويعلو الحلمه فقلنا له قولنا له وهو كان بيقول ايه مسلم وانا واحد وانا رجل عالم ها ف... قولنا ناو قولنا ناو قولنا ناو ماذا كلام معنيه واش دين او موضوعنا الشرم يعرف ولا يهرب شرم معناه قال عن الأوزعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو السلام ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو غريد قال بينما عمر بن خطار يخطب الناس يوضن جمعان ادخل عظمان بن عبد يبنى بأبي محمد وأبي ليلة عثمان حقا ضمن ريح عجر الرجالين تزوج البنت ليلة تزوج البنت ليلة. ليلة قال فعرض به الله فقال ما بال رجال يتحصرون بعد النداء أدواء فقال عثمان وأمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أدواء ثم أغبت فقال عمر والوضو أيضا ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء هلوه إلى جمعة فليغبسن في الحقيقة المسألة فيها أقوى قول ما قال بالإجاب هذا راح قول ما قال بالإستحباب على قول الثاني يقول إذا كان الرجل فيه رائحة كريئة أو أخر أو له عرف من أشياء نفاذ وهنا يجب إيه فقساء لأن الجمعة هذه اجتماع واحتفاء بالناس والتقاط فالتقم الناس وأنت لغ لك رائحة جميل طيب هكذا طيب باب وجوب غسل الجمعات على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به قال حتلنا ميح يا ابن يح التميه من قال خلات على مال أم عبد الله إمام دار الهزر يأبى الزواب فلا يراجع غيبا والسائلون نواكس الألقان أدب الوطار وعز سلطان القطر والنطاع وليس لا سلطان وقيم معكم الازم من سؤال راجب يقول عن صفوان ابن سليم عن عطاء ابن عن أبي سعيبي يقول سعد ابن ملك ابن سيناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهزل يوم جمعة واجب على كل محترمين معنى يعني حق ثابت ها أمر مؤكد مش معناه الواجب بإصطلاحه مش معناه الواجب بإصطلاح لأن الصبيين بأن إصطلاح المصبيين متأخر متأخر لم يكن هذا المصطلح في ألفاظ رسول صلى الله عليه وسلم لا قال واجبا على كل محتاج وبعدين أو معقول بقول واجب يعني صاد فإذا غربت جنوبه عند صدف وطب الشمس نزل موصره صدف قرصها واختفى بعضهم بيقول واجب, واجب يعني بيقولوا مستحب بيقول واجب يعني صارف ملزم لكنه امر مؤكد كل من بيقول انه لازم وله ذنب واجب على معناه الاصطلاحي لكن عند كل شيء لو أن رجلاً أصبح جنوب واغتسل لتنامه قبل الفترة ونوى أن هذا لجمعة أين على أساس أن يغسل جمعة من يغسل أو لا يغسل انقسم الناس إلى الطولة من قال بمنع للإدراج والتشريك يقول لا يغسل لا بد من اغسل الجمعة لأن عندهم أن يغسل جمعة واجهة والصحيح أن هذا إذا دخل بهذا ينوب مناب ويكون مقاما ويقصد فيحصى الله المجرم على الناس ورحناه احترم وعزم فيغتسل بعد أن يقوم نوى غزب الجنابة لدفر فنوى عن هذا الجمعة وهو مستحب فلا بأس خائر مدامة العبادتان من جنس الواحد وهيئة الواحدة وعدد الواحدة فأحدهما يكون مطاول آخر لكن بشرق أن يكون أحدهما أكبر من الآخر أن يكون أحدهما واجبا والآخر مستحبا أو نحوه طيب يقول حددني هارون بن سعيد وبعدين على كل محتلم مش محتلم يعني صحي جناب بال معنا قال حددني هارون بن سعيد بن أيد وعبد بن عيسي قال حدد لنا كل قال اللهم عمرو لو علمت من عمرو عمرو الحرب عمرو الحرب عرفتوا ازاي كيف عرفنا اسمه بنسب بسبب ابن واهب هو سبب ابن واهب لان مصري وبيحدد على عن شيخ المصري عمرو بن عارف المصري تمام عن عبيد الله ناري عن محمد بن جعب حدده عن عروة الزبائلة أنا عيشة لأنها قالت كان النبي كان الناس ينتابون الجمعات مما ناسي من العوان من عوان المدينة بعيدة شوية وما توصل من تمشك القبار وفي عرق وشمس توصل رائعة لا يرى من عوان المدينة فيكون في, في العباة العباة تلك كساء طويل سوف يأخذ الهبار والأدريب والعرب ينزك فيه قال ويصيقوا من الهبار فضفوا رجوينهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتغرقوا اليومكم في هذا آآ شنك ربي عليه طيب العرض هذا يفيد الوجوه ولا الاستحباب إن أصلا الاستحباب العرض ما يعرض ما بيؤمركش ولا تتفضل معالم تتغير عليك ولا تغمره لازمه ها تفضل معالم ولا تصرف شيء العرض اسمه عرض معنى أهوان حج محمد حج محمد هن معنى تفضل معنى تصرف شيء اسمه عرض معنى ضيق إيش لابه الآخر ماذا لا الناس قال لو حدثني محمد بن روح قال أخبرني الليل الليل ابن سعد أبو الحارب إيه؟ ألفه من المسلم كان أعلم بالمالك ولكن مالك قام بأصحابه ودولوا حتى هويا ولم يقم بالليك أصحابه معلم وكان من أثرياء العلاك والمحدثين ومع ذلك لا يحول في ماله الزكاة لأنه ما بيخرج شعاجة ما بيكمس لا يكمس إنما ينفر يعني الإمام مالك أرسل له طبقاً في طبر من طبر المدينة العجو العجو الكامل نعمل ممكن من أدريال سبعين سبعين أحيانات العجو الكيل العجو معلم فرض الطبق مليء للدهب للدهب ليه؟ ينفق نفقة من الاسم معلم وان؟ ده من أهليهم حادثين وبعد ذلك أهليهم قليل جديد وإلى في الأصب فيهم الفقر المضح هذا موجود نستغلقون. لكن قليلا يضرب منه الإمام ملك شيئاً من الحناء الحناء الصعيد ومشهورة جيدة فأوصل له خناطين من الحنة فإن بها أهل الإمام الملك وجيرانه وبعض بط وبعض بط لو واحد أقول لك هو في الرياض وهو أنت في مصر هذه شوية الحنة تخلو نصف كيلو كيلو كيلو, كيلو. واحد لو تقول أنا أحد حتى ألو اللذان ويعملون مشاكل وهي شيء والمشاكل ها ها أنا مزوك دعا بيقوله هي طب شوية حينة جدا أفصله قناطية ليه؟ ينفف نبق تمناسك كان له ديوان للمحدثين مضاف كيلو طويل عالهم بس حق المحدثين الغرباء ده من المنفذ هناك طب ده من الفسطات هناك ده من الصعيد هناك ده من الضميات هناك ده من هنا ده من هنا يناه ده واحد جيد من خالق أبن السعولية أبن المدينة أبن المدينة أبن المدينة أبن المدينة يطفل نار ويأكل ويسرع ويستنى بقى الإمام اللي الليف يأعبدك مجلس العينة وعلى هذا المنوات الليف المساعدة أو الحياة في مصر حتى طالب يا, يا عبد الله عندي نصائح حكتوها بالسر واحد أميرة المؤمنين تلافها مصر فإن امير البيت المساعدة كان خائف واحد واشه هذا واحد ما في الخير فأنا يريد نقح بين الخليفة والليل ذاك الخليف عافي فقولوا العبد الله عاد الله عنه يعني خليف نصائح أنا بنصائح حكتوها في السن الواحد أميرها المبنين تلاف مصر اتحقق قبل ما انطلوه منها تلاف مصر فإن أميرها الليب المساعدة له جمهرة ولو الصيد وله يعني زبائد وعوام الناس لو رشح نفسه للإمارة سيقول له إن أخبارك لكي ما ترشحك لأنه عنده إنكشاف العلم أفضل من مئة كرسية إيه نعم كان الشيطان الله نضع عليه يقول والله إن كل عليه أعضل الصواب أن كرسية كهذا لا يساو عندي بعض كده هم بباشرة من الدول للتليفون والمتاب وجه لوجه والسؤال عبد الله صلى الله عليه وسلم والله انا عارب الناس كذبين انا عارب الناس صادق وانباق يجارب ما انا منهم انا عاربهم ازاي؟ وكان شموك اللي ينخل ما ينعيش على كلاسهم كل نهات وعلى الارض والرئيس جعله يجلس على الارض الزمية والمشاكلة الشيخ الطباء جلسوا كذلك معشدهم كل عبارة طب انا صريح لك يا شيخ انا مش عايز منك حاجه طب ادخل مع حضرتك في التربيه والتعليم والمعاهد انا اسمعك بقى انا تقولش لا دخلنا كبير ولا ندخل فين خليني الواحد وماداش الشيخ مقبل على هذا الحال قالوا له صورك عشان رخصه القياده ولا رخصه سياره قال مش هتصور عايزين تعملوا رخصه سياره الصراحه قالوا طب هات التخت بتاعك نحطه مكان الصوره انا شفت ده بنفسي في عينية الدين دي ورأيت بفاته والشيف مكان صورة نقصة للقيامة والملكارة أسرع الملكارة تسيير ملكارة قال له أكثر أعزيني نقصة عشان نجد لك الحراس عشان ما حاندي وانت ماشي قال تصريح بدوننا إيه صورة بالإسمة بسي قال خلص أعملك تصريح بيه مرسوه في أسماء الله بلاحظة ماشي يمكنك يا راسي أنا أنا, أنا, أنا أنطرق الدعوة أنطرق دعوة المال من سيكون بدعوة إذا لم نطرق نحن بدعوة من سيكون بها لابد أن من المساجد وبدعوة الناس والقاعدة العريضة والمجتمع يتعلم ويعلم العقيدة الصحيحة من المسيطة أما تقول لي أنسك الرأس وصلح من فوق هل هذا هي لو كان هذا حقا لأبرح من سبق لكن ما سبعين سنة ثمانين سنة في البرمانات والمشاركة السياسية والأحزاب بل جنة على المسلمين والإلهان فهل يعطل الناس؟ هل يعطلهم؟ كثير من المشايخ لا أولئنا أدفر أسماهم الآن كانوا يدعون الناس إلى المشاركة السياسية قبل شهرين ثم الأمر جعلوا وقال يجبنا إلى الله مما كنا نقول لأن هذه مبنى الديمقراطية على الاعتراف الدول وقوانين الدول الكاثرة وقوانين الدول الكاثرة من مجلس الأمن والأمر المتاحية لابد تحترم ثم أنت تطفل تعمل حزب وتطفل مرلمان في حاجة اسمها بطاق شربتها لابد تحترم لحزب وطاق فلا تكفر حزباً علمانية ولا تدم ولا تشتم ولا تعاتب ولا تعيب ممنوع كمّن كم لسانة في حاجة اسمها الشرف واد الشرف في كل البلاد اللي بتتحكم الديمقراطيه ممنوع ان حزب يدمج حزبه او يكفر حزب حزب او يلدح حزبه ده الموضوع فهل تدخل انت البرلمان وتتنزل عن اللي عندك وعقيدتك عشان منخافش الشرف وغيره وغيره وفي الاخير اصل من من يدخل فهو سلبي من اذا العلماء دول كانوا سلبيين من الاول 2010 عام كم السلبيين و 2011 اللي تغير؟ اللي تغير؟ ثم الذين قلوا قبل شهرين يقولوا الأحزان والمشاركة السياسية طيب هم الآن فراجعوا هم يكونوا السلبيين أيضا؟ أقول لا الفكرة مبنى على الأدلة للعواطف كما أقول لكم القواعد تبني وتخدم والعواطف تدل وتهديم فما داخله ان من وراء الحواط الله اكبر هذا اللي بيحصل امام اهل مصر لو اسسوا شيخ الله عزيز. الله عزيز. الله الله هو كان في مدينه طنطا كان في مدينة طفل طفل الانبيع فيه خليوين خليوين، تمام؟ هو أهلاك، يكوني مجلسة الوقت خلاصة الشيء؟ أخضرنا الرئيس قال عن يهل يا سعيد من يهل سعيد؟ الأمصار عن عمره عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عملاً ولم يكن له كفاةً يعني أنه خدام فكانوا يقولون لهم تفلون يعني عرق غبار يعرق بعد السامين فقيمة لهم لو انتسلتوا الجمعة لهم عرق معنا اخوان وهذا من هدلة الجمهين الذين قروا باستحباب لانتسل وانه سنة مؤكرة وين الجمعة كما قلت لهم لها خصائص لها اين؟ خصائص من يدفع خصائص الجمعة؟ تات نبدأ باليمين لهم بسر محمد ابن منصور ها خصائص اليك التكثيف التكثاف الكثير التنفير وطيب تطيب السواك ها قرات الكفعه ليس احسن من ملخص ها لا تقدر الانسان بالفش قرات سدر الانسان بالفش الدعاء يا اذا من جوائز الجمعة ها الصلاة والسلام اكثر الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ها الموت ليلة الجمعة او يوم الجمعة ها أمان من كمان من من فتة قبر كمان زيده العلماء ذكروا حسين دين خصص ومن من اوصا له جميل ها طرق البيع والشراء اثناء الاجل وال... هون ها الثاني اللي وحده في بيع الواحد الاجل ها؟, ها في تكون صعب في تكون اللي يعملها نتكلم ها ما فيش مشكله غير جميل، الآن الصلاة حتى يقضى النقر كيف يجعل الإنسان من الغرق؟ الصلاة يصلى في هذا الورق ووسط الشمس في الكبير السماء في الأيام وفي يوم الجمعة ينعى الصلاة في هذا الورق وفي يوم الجمعة يصلى الإنسان ما يشاهده وليس في الجمعة سنة قطيه إنما هي سنة أيام بعدها خلاصنا قطع قاموا كتبوا ورق رجعنا في الصلاه التفكير ما جانا الله يارب مشاء الله يارب جميل ها قبل الخطبه والصلاه ربنا ها قبل الخطبه الخطبتان قبل الصلاه ولا بعد الصلاه قبل الصلاه وفي العيد بعد صلاه العيد الخطبتان هما الوجوب معنى طب وفي العلم استحباب طيب ما في اي الانسان بتزوز الانسان ها ادي الحساب هل يغري الخطيب علما لغو اثم ها ها الجنوه من الامام تصلي وتقرا الصلاه احسنت ما شاء الله تصر الهداء تلخطبة ويطلب صلاة يطول في كل طرق كذلك يعني هو أمر نسكي, أمر نسكي. يعني ما يعيش ساعتها في نسكي نسكي يحققهم ولا ساعة ونصر يعني أمر نسكي أنا ونصر ساعة ساعة لربا إلا نسكي وده بس يحتمل أن يحتمل نسكي فهما من ذلك فور ساعة ملاوه أيوة التبكير التبكير يا جباب يا جباب ها؟ ها؟ أطيلوا السواك بكبناها ها؟ أجل دوم الجمعة يوم جمعة كفارات بينهما إذا يجدوني بك كبان ها؟ شو كنت لما حكينا المرضى وعيش على الجمعة؟ ها؟ ما عقد مستوى جامعا؟ أحسن بجد المريض الصحيح بالبدائل وفيها تدرب خمسين قولاً انه المتعقد بما المتعقد في خطيب ومستمع اما اللي في 12 اشترطوا القاعده صلاه ال 70 جمع من القران الله عدد البعيد الله عدد 12 قرعه 70 300 عدد الالب لا على طول ها مفيش حصل شرطه فده <تصفيق> ها؟ بتاع اوقات الصلاه. فهمت الاجابه؟ في ساعه الظهر وساعتي معنا تعيين ساعه الله عليه واله المسافر فيه يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المقيم وبعدين مر عليه على الاثر صادر تمام صادر في بتاعه المسافر يلحق على الباقه تمام انا عبدي المملوك المملوك خلاص المملوك عفنا الله طيب نمشي ثاني على كل حال ان شاء الله نكتب ايه اللوم في خصائص الجموع لابن امام الصعود رحمه الله تعالى قالنا حدثنا الحلواني طب نمشي ثاني بس في كلمه هنا من أول حالية تبدأ تالي باب الضوء السواكي عملي معه يقول حدثنا عمر المسواج العاملين قال حدثنا عبد الله الواقع قال أخبرنا عمر بننانا نحن ندور على نسوائي نحن ايه؟ ندور على نسوائي صح؟ من الحال في النصر ونحن كلنا سفيان عن عمر مان عمر ها؟ شعب عن عمر مان عمر نمر النمر الجمالي المرضي الاعمش على عمرو بن عمرو طيب عبد الله بن وهب على عمرو انا عمرو ابن الحارث المصري ما ننساش البيده فاطمه عليها جميعا كتبه محمد بن كتبن ان سفيان على عمرو عمرو بن وعمر بن مردن من الأعبة سعب وعمر بن مردن أيضاً عبد الله يخلقه عمر وعمر بن حدث كبير مراهل بسر عمر بن حدث في زمانه أن سعيدة من من الأشد حتى تساعى أبي أكبر بن المنكدر عن عمر بن سعيد الحدث عن بن أبي سعيد الحدث الأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسه يوم الجمعة على كل محتم وسواء الأن من الطيب ما قدر عنه أستطاع إلا أنه خير لم يقدر عبد الرحمة وقاله الطيب ولوم طيب المرأة بس مش من طيب المرأة ولو لون إن طيب المرأة ما ظهر لونه اتخافي يا ريب وطيب الرجل أي بالعكس اتخافي يا لولو أنا أخطها وطيب الرجل أين يكون في الغالب خلاص واليحيم طيب الرجل خلاص واليحيم طيب الرجل هذا غلق الرجل قالوا ولو من طيب المرء مما له رجل طيب قال حدثنا حسنا الحلوانين قال حددنا روح بن حباد قال حددنا ابن دبيت قالوا حددني محمد بن ضاب قال حددنا عبد الرزا قال أخبرنا ابن دبيت قال أخبرني إبراهيم بن ميصد عن طووص على ابن عباس أنه ذكر قول النبي عليه السلام بالمسك يوم الجمعة قال طووص وقلت لبن عباس ويمس طيباً أو جهن ويمس طيباً أو جهن, طيباً أو جهن الجهن يعني معنى طيبا طيب ولكن نوع ثاني إن كان عند أهل قال لا أعلم قال وحدثنا بسحاك ابن إبراهيم قال أطولاني محمد ابن بق قال وحدثنا هارول ابن عبد الله قال حدثنا الضحاك ومخل كرامه عن ابن جريك الضحاك ابن مخلت سيباني المعروف لأبي عاصم النبي لله لما ربك بالنبيل قالوا لأسفأ منه أنه كان عند شايشه ابن الجريت. ويسمع الحديث والناس مجتمعون فجاء خبر النبيل دخل النبيل في بغداد ففزع المحدثون ينظرون الفيل إلا أبو عاصم النبيل فقال لهم لماذا لم تخرج معا أولئك قال عوض لي عن مجلسك في الفن عوضوا نشوفوا هنا شوفوا هنا قال أجل مجلسك لا يعرض أولئك فقال أجلس فأنت نبيل نبيل في عقل نبيل في فهمك ورائد وقالوا لا لا من سمى الآخر أنه كان كبير لأنت فأول ليلة فالتهم يقبل زوجته وخبطا بأمه وقالت نحن عامر جدا بالدعم فسمي ايه النبي لاتساع صدر معناه ومن ذكر من ذكر اسلام غير هذا على كل حال ملطف بالنبي قال عددنا الضخاف المخلوق اله معالي ابن جريد في هذا الاسناء قالوا عددني محمد ابن حال قال عددنا بها راح حدثنا ابو هيئه راح حدثنا عبد الله الطاووس عن, عن ابي عن عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حق لله على كل مسلم ان يحتجر في كل جمعه في ايامه وجسده سبحان الله اسلامنا وديننا دين الطه ودين الطه اه لكن بقى ما فيش واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طه من الكبائر يأخذ النبي بخلص كده وبعليه يقول لك البلدية مع الأهل ويقول لك حديد ومسرين ماذا؟ دب يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما دين كله قائب على الطهارة وقائب على الطهارة معنى شوف كتاب الطهارة ما أطول تأمل فيكنا من أول إلى آخر احتسر بابا كتاب الطهارة احتسر كل باب يدل بابا فمش محتاجين بقى أهل اعرضت الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام النظافه من الايمان النظافه من الايمان والنظافه من الاسلام والنظافه من الاحسان والنظافه من الدين وامرنا النبي عليه الصلاه والسلام بالنظافه والطهار ما انطاط من هذا البيت تعالى يقول وهدانا قديمه ابن سعيد مثله وعرضه كتابة اسمه كتابة لطف ولا كتابة اسمه يحيى وكتابة لطف كتابة ابن سعيد ابن جميل ابن الضريع عبد الله التقى في المغناني أبو الرجاء كان في الأول مشتغل بالرق ولم تكن بضعاته الحديث لم يكن ينظر في الحديث ويحفظ عليك حتى انا مليش برااء أن مزاد الجلير من السماء ممكن رؤيا يا اخوه تكون فيها لبعض الناس صح ولا وبعدين اول نفس اذا شفت رؤيا ما تروحش من الصباح ما شاء الله تحكيها للجيران واللي من هنا واللي من فوق واللي من تحت يا جماعه انا اتصل اتصل عليهم العالم كله اصلا اذا راى رؤيا تخبر بها الا عارف او واحد يحبها بحبك ليه؟ لأنه ممكن يكون في أسهل فيحسدك علىه لو ما بحبكش ممكن يحسدك أو يأولها تأويل عكس أو فيه ناس جدا يروح تحكيله كي الزفطة وانت ما شاء الله بطل نفسه رجل طيب ما بيش المشكلة وهو في نفسه عليك يحسدك يلوين ويعصورها عصر كده لكن واحد عالم فقير يعني فيأولها الزال أو واحد يحبك وبعدين لو شكت رؤية طيبة ما تتصوّعش فتأويلها أنت من عندك ربما تأويلها ضب يلقع الضب بإيه من عندك طيب رأيت رؤية سريعة أحكى لك فترأيت لا هي سريعة ولا هي حيرة انت في النهار كده كانت الله تلاحش فيدي سيارة ناعر البريزندر ايش اسمه الاسم الاش اللي يسموها الدول عارفين في بريزندر وبليز عسبرندر الصوره زياده اه عسبرندر ايش بيقول لكم احتمال اولاد فلو شاف السياره اذا يسمح عليك نفس اذا رعيها طيبه من الله من الله رؤيه سيئه بالله في النهار هيدني طوب لأ ها؟ ومن هذا الخطير يحادث الناس إذا نسموا ايه؟ حادث الناس نعم يا أبداً أيوا هيدهم فمش مشكلة المهم ايه؟ الرؤية لها حكا الرؤية لها حكا وأحسن الناس بتعبير رؤى كان ابن سيرين رحمه الله تعالى ومع ذلك الكتاب الذي ينسى بنيه ده يا صحيح. تعبير الرؤيا ايه لبني سقيم مشاكل كثير كان من واحد طلق زوجته بسم الله الرؤيا فتح كان الكتاب أوه. ايوة انت طلق زوجتك راح على طول ايوه خد المرسوم هو ايه فكان من واحد طلق زوجته وبسم الله فتح كده الكتاب تعبير الرؤيا لبني سقيم قول يا صحابي فاتوا لبني سقيم انما ده من تأنيب وناس متاخرين احيانا وكثيرا ما يخلق إذا من الآن برك الله بكم شب ما زالت تدلت من السمكة وكل الناس عايزين ايه؟ تناولون ما زالت عبارة عن قربة في أماء قربة إيه؟ كل الناس عايزين تقربة لم يستطيعوا أن يعلموا إلا قدينة فنظر بها فرأى نظر بها المشرك والمرض إسرائيكم فنعم الصباح على المعامل فأول هدف أنك الآن تنظر في الرأس وستتزد إلى حفظ الحبيب وإتقامه فصار أمنا وحفظه أبو نمنون فرأى الندمية عليه الصلاة والسلام معه كتاب في أسماء العلماء والمحددين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل سي مبني في هذا الهدف؟ قال نعم مبشرات ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق من رأاني في الملان فقد رأاني حقا بين الشيطان لا يتمثل بي فالشيء من هذه الرؤية ممكن أن تكون تغير مجرايات حياة أي شخص وده بيحسن بالرؤية ممكن أنه هو مسلم على نفس المعاصر يدب من الغد ممكن هو الشحيح وهو وزد المال من أهل الإسلام ينتم ويتصدق بسبب رؤية ممكن أنه هو لا يقوم الليل ورأى رؤية يوضب على قيام الليل هل وقع لعبد الله بن عمر رضي الله عنه معناه لما حصل رأت لعبد الله بن عمر أن القيامة قامت والنار وأمر ربي مناسي يطفل فوقف عبد الله على شامل نار ثم فزع فحكيتها النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فما طارك القيامة الليل منذ جاء هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فما طارك القيامة الليل فهذه الأحوام بشكل أحكام لها ملابسة له فالحكيم منتأنى وتعرف على فقيم ولا يتجرى ويتصبر عن مالك ابن أبي فيما قر يعني عرض عن, عن سمي مولى أبي بكرين عن أبي صالح السماء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة غسل الجنات أي كغسل الجنات ثم راح فكأن ما قرب مدى ومن راحب الساعة الثانية فكأن ما قرب وقرب ومن راحب الساعة الثالث فكأن قرب كبشاً أقرب سعيني الكبش الأقرب أحسن من الكبش غير أقرب معنا يا إخوان وسنتكلم على هذا الإنسان وفيه مناسبة لأحكام الأضاحي سمى كرة فيهنا الله المقصود بالساعه الاولى بعد شروق الشمس ما شاء هذه تبدا الساعه من الشروق إلى المغرب 12 ساعه من المغرب الى الشروق في المغرب يقسم 12 يوما ليش المراد الساعه الفلكيه ليس المراد الساعه الفلكية التي هي 60 دقيقه انما المراد ساعه القسم النهار 12 يوما كما قلنا بيه على شوط سنة يوم معافي إثنى عشرة ساعة معنا؟ إثنى عشرة ساعة. يعني من الشروط إلى المريض إثناشر ساعة يقول من اختسر يوم المنوع غسر الجناب في الملاج فكأن مقر بفجر استثلل العلماء من هذا أن أفضل الأضاحي المجن الإيري معنا؟ ويشترك فيها سبعه من الناس انت معك زوجة معك زوجتان معنا معك اولاد انت تعد واحدا لانك قائم على نفقتك جاب كذلك جاب ثالث جاب من الناس يشاركون يشترك، في البناء كذلك سبعه من الناس يشاركون في البحر مع الاخوان ويجوز الواحد يجمع نفسه في والجوزة أن يتبع النفس باداً حسناً، الجوز الأربعة يتبعون على الفوزين باداً لكن لا يجوز للثمانية أن يتبع على الفوزين باداً الثمانية مقصودة ثمانية بيوت ثمانية بيوت معناه كل بيت له نار له قطبة له محيط يأوي من الناس عشرين، يأوي من الناس ثلاثين كل بيت بيت واحد يشتركون سبعه بيوت ولو قدر عدد اهل البيت يشتركون في ايه في نظر يشتركون في بقر اما ثمانيه او تسعه بيوت فلا يجزي عنهم ذبح الناقه او البقره لانك ستقسم البقره والناقه على ثمانيه او تسعه والصحيح انها لا تزيد عن سبعه اقسام فطيب قال فكانما خرب دجاج ومن راه في الشهر الثانيه فكانما قرب دجاج ومن راه في الشهر الثانيه فكانما قرب كبش كبش اسمر والكبش الاقرن احسن في الصوره الى الكبش غير ايه قال ومن راه في الشهر الرابعه فكانما مطربه دجاج ان كبش الاقرن يجزي على اهل بيت لا يمزئ عن بيتين معنى طيب واحد المتزوج اربع نسوة وبيتهن اوبيتهن اوبيتهن وبيت اربع بيوتين شاث واحد شاث مين النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده تسع ابيان وتسع نسوة وماذا؟ وفي الدماتي عسمات تسع نسوة ومع ذلك كان يذبع عنهن, عنهن وعن بيوته كبشا واحد ده بحاجة كبشاية كفشن على منو يضحى من, من امس شوفوا شبق النبي عليه الصلاه والسلام وكفشن على اهل البيت الاسم يقول فكانما قرب كفشه اقصى ومن ظهر الساعه الرابعه فكانما تولدت اجاسه ومن ظهر في الساعه الخامسه فكانما تولد ايه باين شوباء الناس بتقربوا البيض عند كثير ولا ال ابل كمان ايوه قروا بالحديث أه. الخطيب لا شكل ويأتي متأخرة والسنة من الخطيب يأتي من بيته على الواقع فأصعد المنوي مباشرة معناه يقعد ويسير سلم عن الناس يستقبلهم وبعد ذلك يقعد عن المنبر ينتظر انتهاء الأداء قال ومن رحب الساعة الضبع فكأنما قلب دجاج ومن رحب الساعة الخامس فكأنما قلب دجاج فإذا طرج المنوي حضرت الملائكة يشتبعون الدكتور. الذكر الذكر وأن الأمور السياسية الذكر هي كده أفهمش أنا أخبر الناس وأخبرتها سياسة طيب أنا ما نفعتش الناس ما نفعتش الناس ماشي اسمها فيه فأسعوا إلى الذكر لا وظهروا الغاية طيب أنا كلبتها السياسة والأمم المتحدة ودخلتنا في أعباط السياسة والناس خرجوا يعملوا فيه استفدنا ايه؟ كما عطناش احكمة ايه؟ عطناش معيضة ايه؟ عطناش احكمة ايه؟ عرفناش العقيلة الصارحة ايه؟ الى ذكر الله ايش الى ذكر السياسات ها؟ ما الواقع انا كمين وكواف متامن احناش انا في خطبة احيجي جنازة باز خطب نارية. ها؟ ويشعر الإنسان. الانسان ان الجدران هتحارب معاه كان في واحد خطب يخطب وبعدين كان في واحد ضابط اجالس كان خطوص يعمل كده ويقوله انت لو ما قلت بتعمل كده قلوبنا بتطلع كده ضربوا ان الان مجالس فهو استدعانا من المكتب فلما استدعانا جاء كنين جاء انا بعمل كده الضرب قلوين بكتب قلوبنا بتعمل كده تعمل كده قلوبنا متنزيلة انت بتعمل فينا ايه ليه كده ما تتأك واعتذي ان تتوسط الخطة اعطينا حاجة من فعل مش هتحارب وانتوزنا عالم وانتقصر الدني الخطب اللي كان بيعملها النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش فيها تهييج ولا ومنهج السلف لا يعرف التهييج ولا الاثاره منهج السلف منهج هادئ والدعوه لا تشير الا في جو هادئ هذا إذا اردت ان الدعوه تكبر اما اذا اردت التهييج كل واحد يحش التهييج وكل واحد يحش الاثاره لكن من الذي يحش الحكمه قولوا لي انتوا بقى قليل من الناس اللي يحش الحكمه والربح والليل وضع المرضي نصبها ده قليل للناس نادر ده بديمية بقى لإحتاجوا إياد معنا؟ أما كل الناس ممكن يطلع من بلد ويهيش لكي العقل وبعليم منها إيه؟ وإذن روحنا؟ روحنا زي ما يقولون طبعا ده الليكي لهوم الليكي مش عالخب الصحيح اللي كان عليه منزل صالح صالح صالح ليه كده؟ وصالح صالح ترك بحاجة ما خلوش حاجه انه وبينوها الله طهوا وكل خير في من وسلب وكل شر في ابتعادنا عن خلق اما هيجمل الناس شفتنا اصل الناس استبلنا ان ما علمناه الاحكام علمناه العقائد علمناه الحلال والحرام قربناهم الى الله هذه المطلوب وهذه طريقه انبيائكم وسليل اما التهييج ايش قالها ما حدش الله فيقول فإذا خرجت من حضرت الملائكة يسمعون ايه؟ الذكر اللي رضك الخانوة ويقرب من الله سبحانه وتعالى الموعظة الترغيب والترغيب مصحوب الموعظة يعلمهم العقاة الصحيح بدون إثارة ولا تنهيج ولا ذكر بقى معايد من الحكام والفرح فيه والشمجة فيه فالنه في ايه؟ وأول من قم على الثورات انتو عارتين من النسبة والنمعة قاموا على ماذا؟ قالوا ماذا رضي الله عنه؟ هذه اول مشكلة في الاسلام اول ثورة قامت فيه على عدماء رضي الله عنه فقاموا عليه قالوا انت عملت وعمل وسويت والاقارب أصحابك قربتهم اعطتهم وظائك ومناصب وسويت كذا فعملت كده. من فوق المنابل وهياتي الناس وراح حصلوا رضا الله عنهم اتفقوا في لما يجيوا عقله لزموا الفرش في المسجد الغا تحت السجادين السجاد وبعدين طلع القنابل والالغام في الصف الاول وكان اللي هو الله يشفع طب هو ده الصح ما بيعملش كده الزنادقه في بيوت الله يعملش كده الا ويعمل كده هتسلم القناة تحت الفلوش وهذا ليس نجعله يقول هذا هل, هل فيك الآن يقول هذا؟ يظهر بهذا سبع من واحدة منهم ما بين القطيع وما بين الجريح وكل هالقناة من حال الرحل لا تشقوا ثوباً إنما تنفذ إلى الفلوش والأجل السعب هل تستطيعنا إيه؟ هل من هذه الطريقة؟ التهيير؟ هل هذه الطريقة وغيره هذا وغير أول أنس أطلق في دونس عشان في بطالة عشان في فتح اجتمع مجموع من الشباب أرادوا أن يحرقوا أنفوسا انت حال جماعة هذا من الإسلامي الناس هذا من الدين طب أنا ابتلت من فتح ابتلت من طب مش أرجع إلى الله أتوب إلى الله يمكن أنا عند مصايق يمكن عند معاصر يمكن أنا عند ذنوب وبعدين أجيب اللوم على القدر أنوم القدر وأنوم الحكام تفض بطلق سلرة تلك أنت اللي تثبات في المطار وفي حد أهل فلان ما تشغلش فالشغل كثير, كثير. مفيش أرضين حكومية اشتغل في أي حاجة اشتغل أي حربة احترم تعمل بيدك أفضل ما يأخذ لنسان عمل يدك إذا بيستغل إذا بيحتضل افضل أي عمل واجبت خلاص الدنيا خلاص مفيش إما, اما طنطنة وضائفة لنميش مضغرات واضرابات في المستشفيات طب المرضى والأبدال هيتعجز باللعب هل هذا من الدنيا يعني هو النفس؟ في المستشفيات عشان شوية ممرضين ومرضات ارتفع وجوههم معقل المستشفيات؟ هل هذا من الإسلام؟ يا فرحة أعداد الإسلام فيه والله المدرسين المعاهد معطرة المدارس معطرة على هذا هي على من الدين ومن الاسلام على هذا التغيير احاول ركوه لا وانه استقاموا على طريقه لا اسهيلهم عن ادبا بنفسنا ولو عدنا على الكره اما وجدوا فتحنا عليهم فرجات من السماء الارض ولكن كذبوا قبل شويه الفلاحين عاملين اضربه صح قبل شويه من الجامعات عاملين اضربه كل هذا كله والعمال عاملين اضربه والمصانع عامله اضربه الناس عمشة سنة ونبتصلوا حقا يتظهر كل الحضير ونحن بهالطريق لأن الفترة إذا فت حبابها لا يوم بط وهذا كلها قديمة تذكرون لما عملنا هنا محاضرة في الشهر يباين التحزيل من الفترة وعواقب الفترة وأن إذا فت حبابها لا يوم بط وهنا بتونس ثم بمسر ثم بيمن ثم في سوريا ليبيا مش عالم المحران المين الشمال ولسه أعداد الإسلام يقولون يا طالح الجزيرة تعمل بها جزيرة العرب جزيرة العرب بلاد سعولية يقولونك هكامل يا طالح تعمل بها هم عمدين لك يا ملتحين يفخفخين وملتحين لك اسم البرك الله بي تعني لكم يا طالح يا طالح يا طالح الله أكبر وفيه أعداد إسلام. ولذلك المسؤول جزائري قبل البدان يقول ما حدث في بلاد الثورات العربية هذه وراء أيدي خفية أيدي خفية ده مسؤول كبير أظن النائب الله جزائري من قبل للتنبي صلاح يقول ما حدث في المنطقة العربية وراءه أيدي خفية هل يعطى الناس؟ الفسد والسد الرجوة يرمي المنش البلد وجمعه زائري والأمن فقط والأمر فاستثار إذن إلى متى أيها السلام هلأ نعود إلى الله هلأ هل رجعني إلى الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم أكتبني على قدر على أمل لقابهم إن شاء الله يوم الأربعاء مع هذا الكتاب بين مغربين وعيشات أنا أخي الله ومحمد أشتركوا إلى الأن أسهل طبعاكم ولي أقول هذا السائل بارك الله فيكم السؤال الجميل مهم استمعوا السؤال ده يجلسوا أيها المصورة السؤال الجميل مهم استمعوا هل حديث إن لحم البطر داء ولا بنوها شفاء حديث صحيح إذا سمعتوا رص الحديث هنسأل مني الشيخ محسن هذا الشيخ تتخليك معنا بركز تبي ان لحم البقر ده ولا بنوعا شفاء على عرفتم بشرح حديث يا دكتور شوكا. لحم البقر ده ولا بنوعا شفاء هذا حديث صحيح خلاص في صحيح الشيخ الرمالي السلسله والمعنى ده فعلاً الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام اللحمها فيه دولة الشرطية صحنا لك؟ لحم البقر لحم الإيمين ما فيه لحم الغنم ما فيه. لحم البقر فيه دولة الشرطية دولة الشرطية مدري كم متر؟ فسر متر وقت دائم اقولنا هل هل اللحم ده هل غلياً جيدا؟ صحنا لك؟ عشان تموت هذه الجرثوم خلاص؟ لكن لبالها فعلا شفاء وسألوها شفاء وجواء لأنها طرع من كل الشجر طرهم، فنشوفش البطر أنا متاكل ها؟ بتلم من هنا ومن هنا سهلا لا، ده كلام الجبي عن السلسلات مش من جاب، يا يا فضل فضل، فضل فضل عبرناك تستنقل طرعاً ما في اليمن ولياتي ومن هنا تستنقل وإنه إنما حق التعبير عن الناس والمفضل في, في من اللي يعبره الأحسن؟ مبطل. ها؟ هم مفضلتين هوا؟ أيوا أنا أجوبك أجوبك أجوبك أجوبك خلاص كنت أجزاج الله خير حق التعبير الحكماء هم اللي يعبره العلماء مش الأوجاء والعوام والطغام والمرأة والرجل والطبل والخارجة بذنها والخارجة بملابسها اتقوا الله قولي ده بيقوله صوت مش هو الدور المخزي المتبرجه قول لي بالله عليك هيغير ايه غير المره نفسها هو المخزي الاحمر ده والمكاش الكابل هل هذا يرضي الله لا. لا. يا, يا شيخ جزاك الله خير في فرق اتنين واحد يستخدم السلاح وواحد يستخدم التصاوير يا شيخ ده موضوع تاني خليك من الموضوع ده خليك بقى خليك بالك الاعتصامات ممنوع. السلميه ممنوعه الاعتصامات بالسلاح ممنوع كله ممنوع ما تكلمش على ده جائز ممنوع ممنوع لاي الاتصالات السلميه انت الى العنف والسلاح لو قلت ممنوع وده ممنوع عايز تنصح الحاكم العالم اللي ينصح الحاكم احنا عالم العالم ما تسمعش اصبر ما صبرتش هتطلع من سوريا عايز تطلع من سوريا وعايز تطلع من ايه اليمن ما عاش يتكلم ده العالم يا شيخ والعالم اللي يقوم قال العلماء الحكماء الحلماء انما يقوم لي العوام جاوب لي النساء المتبلجات استفدنا ايه طيب استفدنا وصلت الحاجة وصلت الشهادة لا يا شيخ طيب انت عبرت وصلت الحاجة تسع صور اهو واحنا في الضنك وصلت الحاجة البطالة زادت البطالة زادت بتصاد تهور الصفر الميزانية مفلسة وصلت الحاجة عادي مرة طيب مفيش حاجة اذا ما معك الا الصبر ما معك الا الصبر صبر صبر اسمه الصبر مو انت معجور على الصبر ولا ماتش معجور؟ عم معجور! عم معجور, عم معجور على الصبر قاموا مع التفوت؟ لا! العالم نتكلم لكن ما فيش استجامة لو مت سنة تصبر مين من الهاتف العالم؟ هل؟ نعم الهاتف العالم؟ لا خل الشعب جالس بصدك عالم نعم. الشعب جالس الشعب جالس ليه؟ لأن الشعب أهود ما نفع بشيء الفساد هو قامت الطورة ضيحنا رؤوس هل هدمنا النظام الأول؟ لا نستطيع ولن نستطيع أن نكون نظاماً جديداً إذاً دارك الله فيك ما نعكل الصبر وصلى وسلم على نبينا محمد وقد كررنا هذا الزراء بس من أول مر طيب زك الله فيك